بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يقول الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما على مرتفع وجعل ينادي قريش في مكة وقريش قريب من الكعبة هذا في تجارته وهذا يتحدث مع هذا وهذا يعني جالس على الأرض وهذا يصلح بعيره هم متفرقون في يعني كل واحد في شأنه فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم الإسلام ويدعوهم إليه فأخذ ينادي وصباحا وصباحا وكانت قريش إذا أراد إنسان أن يعمل إعلان أن ينادي مثل هذا النداء وصباحا وصباحا فاجتمعت قريش إليه فقال لهم عليه الصلاه والسلام يا معشر قريش هل عهدتم علي كذبا جربتم علي اني كذبت عليكم أنا الآن عمري فوق الأربعين سنة جربتم اني كذبت خلال الأيام الماضية حتى وأنا مراهق وشباب. هل جربتم أني قد كذبت عليكم؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا منذ أن كنت صغيرا إلى هذا السن مررت بمراحل الحياة ومع ذلك ما جربنا عليك كذبا قال هل جربتم علي كذبا؟ قالوا لا قال لو أخبرتكم أن طيرا أن, أن جيشا بطرف هذا الوادي يريد أن يغزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا يعني مع أن هذا الجيش لو كان بطرف الوادي لرايناه لكن بمجرد أن تخبرنا أنت الآن بالخبر نصدقك حتى لو لم نره بأعيننا من شدة ثقتهم في صدقه عليه الصلاة والسلام قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أعبد الله وحده لا شريك وجعل صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد يدعوهم إلى الايمان بالله فقال له أبو لهب هنا وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام قال تبا لك تبا لك يعني بعدا وسحقا تبا لك ألي هذا جمعتنا يعني جمعتنا لاجل هذا الأمر فقط فأنزل الله تعالى هذه الآيات تبت يدا أبي لهب وتب يعني خسرت يدا أبي لهب وقبحت يدا أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب هو أيضا وذلك أن الخسران يلحق به سواء في الدنيا أو في الآخرة أبو لهب كان من أصحاب الأموال عندهم وكان يعتز بماله ويظن أنه يشتري الناس بفلوسه، فقال الله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنت عنه أمواله التي يعني يتزين بها ويتكاثر بها ويظهرها أمام الناس، ما أغنى عنه ماله وما كسب، حتى ما كسب من شرف عند قومه بسبب المال، وما كسب من منصب عند قومه بسبب المال، وما كسب من عصبة يحمونه ويتقربون إليه بسبب المال كل هذا ما أغنى عنه شيئا ما نفعه شيئا ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب يوم القيامة سوف يصلى يعني يدخل ويشوى ويتعذب ويحرق سيصلى نارا ذات لهب لها لهب يعني واللهب هو لذا أشعلت النار ما يخرج منها من من مثل يعني الرؤوس ونحو ذلك يعني الذي ترى النار ملتهبه فالنار يوم القيامه تلتهب الله يعافينا و اياك فيقول الله تعالى سيصلى نارا ذات لهب طيب من الذي كان يساعد أبا لهب ويرمي الشوك والاذى عند بيت نبينا عليه الصلاه والسلام زوجة ابي لهب فقال الله تعالى امراه حماله الحطب التي تحمل الاذى تلقيه على عند بيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامراته وحمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الحبل هو الذي يربط على العنق من مسد يعني من لي في جهنم عافانا الله واياك هذا فيه وعيد على من يؤذي على من اذى نبينا صلى الله عليه وسلم وايضا على من يؤذي من يقوم ب يعني ما كان يقوم به الانبياء من الدعوه الى الله تعالى وتعبيد الناس لله أسأل الله يتقبل منا منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>